أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى المشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشرون أريد بمن في الْأَرْضِ أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وَأَن ظَنَنَّا أَنَّ لَن نُّعْجِزَ اللَّهَ بِالْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ضَرَّ وَلَا هَرَمًا وأنا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك ذحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء وذقا لنسلنهم فيه ومن يعرق عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوه مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه فادوا يكونون عليه ببدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إن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 من ارتضى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا نعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم.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 إِنَّا فَنُيقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْمِ لَأَجَدْ وَطْعًا وَأَقْوَمْ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا قَوِيلًا وَالْقُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهترهم هجرا جميلا وذومي والمكتبين أهل النعمة ومهدلهم قليلا إن لدينا أنسالا وجحيما وطعاما ذا أصفة وعذابا أليما يوم ترجط الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخلناه أخزا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر فطر قال وعده مفعولا إن هذه تنفرت فمن شاء استغدى إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أذلا من سلتين الليل ونصفه وسلته وقائفة من الذين مع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 فقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا فاستغفروا الله إن الله رفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتكفركم فأنزر وربك فتبر وقيابك فطهر والرجل فاهجر ولا دمن نُقِرَ نقر في فَذَلِكَ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير نسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممتودا وبلين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرجقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأصله سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أَصْحَابَ النار إلا ملائكة وما جعلنا عبتتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتُوا الكتاب ويزداد الذين آمَنُوا إيمانا ولا يغتاب الذين أُوتُوا الكتاب والمؤمنون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 سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نقوب مع الخاهضين وكنا نذذب بيوم الدين حتى أتال اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين فإنهم عمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخره بلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لم نجمع عظامه فلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفتو امامه يسال ايانا يوم القيامه فإذا برق البصر وقذف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان فاذا برق البصر وقذف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر فلا لا وترى الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأفض بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به رسالة لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان عين من التهر لم يكن شيئا مذكورا خلق الإنسان من نطفة أم شجر مبتلين، فجعل المأوسى يبصر. إننا كناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن أعطتنا الكافلين ثلاثا وأولى وسعيرا إِنَّ الْأَبْرَارَ يشربون من كَأْسٍ كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوقون بالنذر ويطعفون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه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 فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطوة وزرورا وجدعهم بما صبروا جنة وحريرا متفئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمه وذانية عليهم ظلالها وذللت كتوقها تذليلا ويطاف عليهم بآنيك من فطة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فطة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كالمساتها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوق عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وَإِذَا وَعَيْتَ ثم عَيْتَ نعيما وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيهُنَّ فِي سندس خطرا خُطْرٌ وحلوا وَحُلُّ من وحلوا أساور مِنْ فِضَّةٍ ربهم شرابا مِنْ فِضَّتِهِ هذا رَبُّهُمْ شَرَابًا وَقَرَارًا لَكُمْ زعيكم مشكورا إنا لحن نزلنا عليك الكرآن تنزيلا تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولك اسم ربك بطوة وأصيلا ومن الليل له وسبحه ليلا ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بذلنا امثالهم تبديلا ان هذه تنكره فمن شاء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 الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشراك نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل اقتت لأي يوم اقتلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكربين ألم نهلك الأولين ثم ندفعهم الآخرين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 ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إِنَّهَا تغني بشرر كالقصر فَأَنَّهُ جمالته صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينصقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ لمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ لي مكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ لي مكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ لي متذبين. فبأي حديث بعده يؤمن